قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لنا ربك يبين لنا ما هي إِهُ إنه يَقولُُ إِه بَقرََةُ لا ذَلُول تُث الأرضضَ وَلاَا تَسْحَرْثَ مُسََّمَةُلاشتَ فيِيهَا قلَهُ إنه يَقول إه انا جئت بالحق انا الاله جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فادراتم فيها فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ناقصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه ان فسدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَشْتَفِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَّا لَمَا يَشْتَفِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام قمَّ يُحَرِّفونَهُ مِنْ بَعدِمَا قَلُوه وَهُم يََّون ثمَُّ وَهُمْ يَظلَون وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَإِذَا خَلَا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 أفلا تعقلون أفلا تحسون